بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا عن الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته عدم عين بعض قال يحيى وحوري قال ما لي وحوري الأمر أمر في عندنا أنك اكتئذ في الذي ينك يسرق حذي مرارا دور دير ثم يستعد عليهم ثم يستعد مرقس وحويا لغا كان مطلب عليه دوشيسا إنه ليس عليه دوشي سماه انطق أن بعين لغويه مويان يدح قانتيسه لجميع من سرق منه اذا لم يكن لجميع من دم من قف دم انت سبق او من حقيسه لو غين اذا لم يكن حين قيمه عليه الحد إذا لم يكن مرق ونحن القيبة من القيبة عليه دوشيس على دو حد حدك فإن كان هذه القيبة من القيبة عليه دوشيس على دو حد حدك قبل ذلك انتأكور ثم سرقوا هذا ما يجب فيه القدع وحي يقول لك هو يجب إسا قدعه وإلا قيمة يضن قدعه يعني الشيخ رحمه الله تعالى وشكهد لياه ديء وقفوا الرور ديال حده ومثالا الشنقف وكسوا حدي شمت يقف مرقع مذول بانساب وحقار وكسو حلي تأفر تلاوظا قاموديا لبدا لغوات لغوية ماييه خلق عن كريء بلغوين ايا واسنا معنا هيد وعن كريء ايا لغوين ايا مرقار waa haddaan hurri looga siiyo laakiin haddu ka xaday la gooyay markaas waxa way qaan taa dana la gooyin toban qofna kasooxday hadii la qabto la gooyina laba loo gooymaaayo sima yustaada alayhi bimaana markaas waxa way laga galqaad dalbo bimaana naga la kaalmo la kaalmo weydiso calayhi madqaas xawayaan ee cara aqbi qowshadii samarka oo dadka marqa inuu shaqnigu xawayaan damirushaani laysa calayhi dushii samaha illa an tuqba in la gooymo yaanaydu qantisa maxaa loo goynayaa marqa li jameeci nusax warqad bi jameeci meedhigan li jameeci قتلو كحضا رنبا لو قينا يا مرخوات السلس إذا لم يكن مرخونا حين قيمة من لقوة عليه دوشيسة لحد حد لقوة فإن كان دويا قد قيمة عليه لحد من حد لقوة قبل ذلك ان تأكور في مسرقة وحظ ما يجب في القدع وحين قينا كوى الجباس قدعه لو قيمة أيضا نوقظه وحدثني عن مارك أن أبا, الزن... أبا الزناد أخبره ورغب أن عامل النعمر الخطار عبد الله بن ذو كوان باو مرقا بن ان عن شقالوا للامير عبد العزيز وسقناده اي اخذ الناس نضبه وخسو قاده مرقا اخذ الناس مرقا ضد ومرقا سحويا ان في حضاره أي مرقا سحويا في محاربة دقال مرقا سحويي في حرابة بمعنى في محاربة ويانه markaas waxaa wayn dagaal bu markaas ay ahayn markaas uu ولم qaatsay markaas wuxuu run walum yiqdso waxdan qofna meela dilin farado wuxuu doonay yiqda xaydiin qaxmoo inuu gooyo oo yiqdso ummadka waxa wayn u dilo faka tabay ila umar bin abd al-aziz wuu qoray fi dariga adam kaafii amr dhali ka macna arrtaas waxa waydiinaya faka tabay ila arruu wax ka قبل dad ku قابل lahiid dad ku caabi في حرابة fiicaneyd marxanayaa saxawayaan fi xaraabatin bimaana marka waxa laga wada marka saxawayaan fi muhaarabatin oo qaday dariiq yaan ruu waxa marxan nikan dad ku wax ka qadanaya markaas xana marka saxawayaan daduhu دات يا مرقاس في خرابه مدينه ايرامديا خ في خرابه سنه مرقاس خويان يعني نوصا خبركود بعديها تاسنه مرقاس في خرابه مدينه ايراداهو مرقاس خويان يعني وافيق وديلسانويان مرقاس اللهم صام waxay noqonaysa مرقاس خويان marka muharama bi marku soo qaato xoolahi qofka muharamadu bimaana wadqadqadq iyo waddu istaaga ee qudaa iyo dariqa wadqadnaa sa markaa suxawayan marka أي wadqad fiqadsan aya marka suxawayan la linaya waxaan jeeda qacmaha lagu linaya marka saddex waa loo qaybiyaa ama afar koow xidhaan in marka suxawayan xoolada wadqad ay qaadteen ya inay iyey inay markaas xawayaan dadkana qaatan xoolina iqataan dadna ilaayeen iyey markaas xawayaan inayna xoolna qaadan dadna leena laakiin ay cabsii galiyeen oo ay dadka oo kan nixiyaan haddii ay markaa xoolo qaataan inay dadka leeynin qadmaha ay lagu gooyay markaas xawayaan iswaydaar baan loo gooyinaya haddii ay markaas oo ay way ka xukun tu gaaway ka xukun oo ugu qaan ta لكن la gooyin laakiin iyaga marka subax waayaan qaan tsa iyo luqta ayaa si iswaydaal loo gooyin oo qaan ta mid iyo luqta bidixda ayaa la gooyin marka haddii labadii waa hadii ay marka subax waayaan dadkii وانا لدلدري او مرقص فحاويان قيدها لقصو الله اللذين حارض افراد اعطيضاتهم حفسيد قريان وَيَنْمَرُ قَاسُ حَوَيَ وَيَنْحَبَ أَيْنَ لَيْنُ خَوْلَنَ أَيْنَ قَادَنِنْ يَقَنَا مَرْقَ حَوَيَ ضُلْكَ أَمْ بَلَغَ مُسَافِرِنْ آيَةُ الْقُرْآنِ كَانَتْ كا وَخُوَجُ نُمُدُ أَيْ كَ قَاتِنَ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ أَوْ تُقَطَّعَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور ورحيم ويه. أهل علمكم كل مسألة السباة وحوقة وسكوير خلاصينهم بخار نصعي حيث وحوبة ويسابة كتاب المحاربين ومن أهل الكفرة والغدة هل كان بخار محالك فهمي قال لك وضع marka gaalay culumada qayb ka mid ah ku awoodaynaa muslimiinta maahab ilaahayn qolka hadaanu aan u amadayo madhabka shafiiciyada iyo sida ay qaban weeyaan waxa jira in marka waa sida oo abdullah qolka aanu u amadla waa tafsiirka abdullah ibn abbas wa wuxuu leeyahay nazalat waxa ku soo dagtay marka hina mughtadiin taayid u soo dagtay waana sida xasan baxri ee gheerkiwa laga warramay markaas waxa wayan waxayna aslan ka dahay qadii qarayniyinta ahayd nabigu sallallahu alayhi wasallam kaada geela iyo aanaha وخان كلو ايات الظاهر قيده باللي محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفار الذين لم يسلموا كفار ام بيكاهات اي اله رسولك صلى الله عليه وسلم مسلمين اي اله رسولك صلى الله عليه وسلم مرخا ان تفسير هذه الايه سدر راجحا واسد نمدله امام مالك والشافعي او صول اصحاب الراي اي قال ابن عبد الله بن عباس مفسرين بظننا اي قالان ولكن حتى ليراحه قال اي كسودكت صح وحال لأنها العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لأنها قصلك وحاوية عام كان قاضينا مرقا وأعتبر العموم في نص مثر أما خصوص السبب فماعتبر بل... لأنه بل... بل... في الماء مرقا وحال لمرقا قوة إلهية رسول كيسا لددها لما يأبا القدك وحاوية ولبعا تنقوك وأرضي يسا أفسها دين لهايهم إلا الله يو. أما مرقا سحاوية للدلدل amma ka amo hoogeyo lugo hooga lagoyo siis waydaaran lagoyo ammar qabun ka laga anfiyo afaqti xaalawaka in la laayo waa hadda xolo أو yusallabu am bal daldalo labadaaba haday xoolaha inay laayaan dadkuna isku daraan ay dadkuna inay laayaan isku daraan weeyaan awu tuqtaa yidihum wadulahum yalan marqas xawayaan wa hadii ay marqas xawayaa xoolaha kaliya qaataan aw yumfumil ardh wa halada afrado wa hadii ay dadkax an taqdiru ruuh alayhim anta idhan qabanku yaqad tawbatkena deeninka laftinu oogaada ilaahin ghafuur rahiim yahay hadu ilaahin ghafuur rahiim yahayna deeninka laftinu ilaahinaba dhaafaydu ku naska dhaaf Allahumma salla wa sallim ushaygaa markha wa tas wa yaa Allahumma salla wa alayhi wa sallam murha halka fi khiraabatin tas yaani akhadha اخذ الناس ضبوا كقاتي من اموالهم حوله بمعنى ضبوا حوله يقاتسوا في حرابة مرقس خويان دغالبونه كان قاتسوا بمعنى قاضي الطريق وها مرقاه واصله مع لهدو مرقو حاد دن كان سمخو قاتي مركا خوليهو كان قاتس اي مرقاه سخويا عمر, الع... عمر العبد العزيز اي ضب قاتي كاو احنا خذلناها ان عاملا من عامل حوش قال قال عمر ابن العزيز اسقنا ده اي اخد الناس في حرابة محارب له كسو قبتي او قاد طريقنا لفتيد أيوك يعني في أجل خرابتي وياه قاد طريقنا لفتيد ايو كسو قبتي مرخه دقي مرخه نوع صحه اي مرخه سخوايان مونا ليد مدنا لكن هو امراي marka qacmi hooga iyo lugo hooga iswaydaar uu u gooyo markaas ama uu balaayo labada mid kamida Umar ibn Abdulaziz uu u qoro marka ninkii caamilka ahaa ee shaqaalaha ahaa ayaa Umar ibn Abdulaziz arintaa u sheegay oo ku yiri dalwar لو اخذت بايسر ذلك jawabku go'an yahay marka haddii marqaasu xawaayaan la kaana axsanadu jawaabku noqonayaa marka marka sidaas weeyaanoo wuxuu marqa ninka caamilka ayaa u xuso dad markaas xawaayaan yaan qaybta ah wadiqiina oo dadka u tageen dadno caas u soo qabtay marka Umar ibn Abdulays xukuyay qamaha lugaha marka قالوا سان قال يحيى وحولي وسامت مالك يقولوا يس قال الامر امر في عندنا نغاكتي الفلذين كيسد قحدا يوم تتناسد كالبته التي تاسو تكون انيس موضوعه تم لدغ بلا سوق سوقه محرزه من لد الى الويان قد حرزها اهلها هيك وكوي الى الين في وضم بعضها بركت بهس او من بعدين بركلو وسورليين innahu man sarqa qafka ka hada min dalika run ka shee aan wuxuun min xirzi xirzigi saraka mid xirzigu amaeysha lagu ilaannay fedalo qiimatu qiimadiisa ay gaadhmaayo jibo fi halqadcu goyintu waxay markaa ka waajibaysaa fa in calayhi halqadcu goyin baa dushisa kaano saahibul mataa'i wuxu waa markaa inda mataa'i alaabtiisa agteeda aw lam yakuun kaano indama taa yaa laabtiisaagteeda awu lam yakuunno noqonimbe leeyna hadaalik caben waqti gaas xabiin hanqoto aw nahar ama maan hanqotayna sena mar khaas waxaa lagu guulinayaa imaxna mar khaas waxaa wayaan daalabtaada suuq iska taalmey talaan bacadlaho kale manan beeladtu u taala soo ma min halka wax ka hada waa la gooydaya limada waxa loo guulinayaa mar khaas waxaa wayaan oo isku urusaday marqaasi nin akhwo isku urusaday halkaas uu dhigtay marqa meeshaa uu oo lagama qaadan karo mar sida taa uu ka ama qofka alaabta iska la hala la joogil hadeenna maqato ama maana fanaqotee waay hey allahumma قال مالك حوري في الذي منك يصرق حذية ما شيء يجيبه كواجبية عليه تشيسه كواجبية فيه مالك حذية تحذيس القدع قوين thumma yujaddu lahadaya ma'ahum Isa ma saraqa wixii wuxiday fa yuraddu markaa saxaw wa laa cilley ila saahibihi inahu tuqda yadu qantisa wa la goyini yaacna waxa weeyaan wuxuu sheekhu meesha sheegayaa hadii qof markaa wuxu wixii wuxiday isagoon wax laga soo qaado wuxii boo laga soo qaaday naga daayladihi ma ya qantisa wa la goyinu wa ya hadka taas taa mancunayso كيف تغضع يده وقعان تيسى سيبع اللوقين هدوي دعه والحال قد أخذ المطاع وعلابتنا لقصوا قادمين حقية ودفع علابت اللوقين بيلا صاحبي قفق اسكالها فإنما هو يسق وحلق جوابي فإنما هو ننكا يسق بميزلة شاربي وامير خمر عباك لأم ويوجد منه لقه ليه ريح الشراب شراب كي مرقى سحاوة يأرتيسي يا أم المسكر يوحكو ألي وليس به السكر استغروا لكما صغنب walin nadiis ka soo shaahiyeyo kala unoo kooma suunabo marka wax waa liaba la dhimiimaayo marka mar haduna waalanin marka xadaga jirin maayo la dhimiimaayo santaas sida loo dhahayn ayaan tan kale loo dhahayn marka waxa laabta laga soo qaado waxba go'ibaaayo قال و خوج الله تعالى و انما يوجد دواء الحد يغرق حتى في المسكر من كمرقه صحاوي في في المسكر اي في شراب المسكر شراب كمرقه وحكوا ان ليا حدو عبو اذا شربه هو مرقو شربه هو مرقو عبو و لم يسكره يون كوانن به شرابو اصله هو مسكر لكن ان كوانن لا قفصدي و لدي و قاسو سووتاي كومونا كاية غير مرخو أهلا قويم بويري وذاك أردنا أن أصبحوا ينما شريبه أو عبي ليسكيله سوء وواليوه فكذاك سأصبحوا تقضعوا أهلا قويم يدو سارق توكي قعنتيسة في سارقة تتوقنبادا الله تيطاسو خير لقاضي من حقيس أمر خالق أصبحوا قاضي ولو لم ينتفق بها يونكوب انتفاعنا ورجعوا وأنقرأ سالاتو إلى صاحبها قفق اسكالها wa annama sadaqaaysagu wuxuu xaday xina sadaqa amurqoo xaday biyadh haba soo ula tago bihaayada wuxuu ugu sala galay soo ula tago oo uu qaato ugu sala galay ugu mun sala galay isagu markii uu soo ciliyo somaha way haddu xadeen saadigtaymida kala waxaan leenahay meesha laba xad baan qofka lagu laba xaq baa lagu leeyahay xaqullaahi taala oo hadka ee xuquuq aadanmiyiin oo xoolahiisa aadamiga hadduu ilaahay u soo celiyo marka xaqiisi de bas xaq xaq Ilaahay ma mees joogsooma wa sida marka marka loo mashar diyo inuu ku intifaaca wixii wadaay waxaa weey qaato loo mashar diyo marka dii uu waxaa la tagaba bas waligaa inuu marka qof qadii markaas waxa waya xoolahi oo ugu soo galay dukaanki oo la qaftay isagoo weli markaas waxa wayaan qaan guraanin dewaalo galiil iyo laguu imayay قال الرحمن جل وعلا في القوم قل... قال مالك وحور في القوم قال في القوم قال او وقل... تياتونا إلى البيت قل القل... او فيسرقون منه قل يا كحدا جميعا سودة جرعه وايسك شدين ويتعاون على اسمهم يا شكر دعي فيخرجون مرخا بحية بالعدل يحملونه جميعا فيخرجون مرخاص بحيان بالعدل مرخاص وحيان على بال بحيان عدل اذا شيء كشيش لا سمان لكن عدل جميده لكن عدل او بكسر العين الاخره وسكون الدال المهملهتين الاخره والحمل من الامتعه وغيرها والاب مرخاص وحيان فيخرجون الا بحيان اللهم استعن فيصدقون حط اي حدايا منه كل يا كحدايا جميع سيده جره فيخرجون اي لبحيا بالعدل رب او يحملونه ويحمبارويا عدل يركا هوسبخ بالعدل رب او يحملونه ويحمبارويا جميعا ضمان صندوق طلع مشن يا لم يسله alla awl khasharati am geedo markaas khashawadu iyo geedadu wax noqonayaa markay yadunan ana waajeed markaas suxaweeyaan alaabto loo dhigo alaabto ay dul taalay iyey isla qabsadeen geeyisiyo macnaha way waan dafiyan وما ما أشبه ذلك ومما كي كميرا يحمله القوم قوم كالدطوى يا حنباريان جميعا سوى الجرأة إلا هم يقول إذا أخرجوا ذلك أرنكى مرقى كالصاران من حرزه حرزه سمرقى كالصاران وهم يحملونه إيادة ومرقى صحاويان حنبارسا جميعا قمان فبلقوا قارو ثمنوا ما شيء لعقتي خرجوا أي لبحهم به ماغا من ذلك قلنا ومن ذلك كاكمدا ما شي يجيبه كو يجيبه فيه بحديث القضع قيم وذلك كاسنا ثلاثة الدراهم وأسد حد لهم إيا فساعدا ويحي كبرا فساعدا ويحي كبرا فساعدا ويحي كبرا ما يرى عشر كدرخ أبوها صمعين شرح صح فساعدا ويحي كبرا ويحي كبرا فعليهم دشورة وحاء <تصفيق> aw qad ugu galinba jameecan dhamaan oo otowdu si taashateen hal mar khalifashadii turaanay waaye Allahumustahaa alayhi taqlaam fa alayhim qoomkudushooda waxaa alqad ugu galinba jameecan dhamaantood yaqna fiiri shan baa is soo wax haysey shantii waxay is la qabsan santooda wal goyili wixii ay qaaden haduu gaarayo qadartii lagu goyilin lahayo 3 dirham ama qabu diinaar ah iyo wixii ka badan Allahu subhanahu wa ta'ala qaraa wuxuu dii masalakan hada hadii ku gaarugo hadii afer nisaab maaris weebin leedinaar afer ma lordi geerista afdad weesoma afer nisaab oo u qaatay maaris weebin ma afaqta laba laba qaxoota lugeyo oo afertan boo lo kala xisaabimaya marka suushay gusii laba dibaarmo labiimaayo uu kun laban haddii meen 20 haddii ku waajibay 20 waxa weeyaa 200 jeedal baa lagu dhufan lihii meenadee boqolki jeedal ma ku dhufaynaa waa sida haddana ku dhufano laga daymaayo warqad uu ku sii uu ku sii socdaan inaga dayl labdihiimaayo isla waxaa way wadi inawna xakamayn wadeyna hoka allahumustaan hadaas ka xidna ma fiicna mahmud fasihna ma mahmud oo yalaan wasi ana yar hammad allahumustaan qala maali على حدة جولديس فلون خرج القف كان لبخا ومنه رقميدا بما شيء تبلوق أي قيمته قيمة ديس ثلاثة دراهم صدح درهم أي قاريس إيا فصاعدا وحيكبلا فعليه القطع قيمباد الشيسان ومن لم يخرج قفك أن لبح ومنهم يا كمذا بما شيء أن لبح تبلوق أي قاريس قيمته قيمة ديس ثلاثة دراهم صدح درهم فلا قطع عليه قيمد شي سمعها يعني اشاخ رحيم والله تعالى مسالنا مرخى ذنبه ومسالكه اللي خلافه كجره تحرو حتى يصلوا ولا قفطان وحي يا دال اسمح لكن مسالنا ذنبه خلافه كجره حاصل كو خويان على افضل خيسكو ادي ملخص خويان على افضل ملخص خويان حتى وماذا ربع انتو قالت اي قاريس اللعكت يسوحكي نصابك اللوه قويل ايه وانا قويل اون هذي اي مرقه سحوه ايه ان اسلاوه قبطانه مرقه انقون لوك الاصار اينا حد قاري لكن مرقه اسقوه على درسان ايه واذا قادم حد اي قاريسه ايه انا وانا قويل اون هذي اون اسألة اسوا بينه العلمي ويهام جماعة هذي وذاقان قحاوه يهام والله وذاق ديلي واسلة إمام مالكي أبو الثور أي قبان مركهم لكن صفيان الثوري إيا مركز أبو حنيفة إيا الشافعي إيا إسحاق ابن إبراهيم رغاه ويهب وحيراهم لا قطع عليهم إلى أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا وحي عقاتين باشمتين بالله قيب قيبين والبقيب تكسوها يساعدين نصاب كي قالوا ومع ذلك اللي <سؤال> قلت بها وحبه اللي <سؤال> قلت بها إلهي <سؤال> قولك سعيدة ودعين ودليل <سؤال> كويات أويحي مرخة صحوية الله مصنعان وإياً لأن القضعة ها هنا لا نص فيه وإلهي إلا نص الله محايا خوة ناطا هذه مرخة صحوية وحي إسلقاتا وحي مثلا هناك مرخة مرخة اللي وقي بي مثلا صدح طف وحي مرخة اللي وقي بي magaarayso mid walba 3 dirham magaarayso ay mid walba dirham barki ah oo uu doono ku soo gaagayo marka la qaybiyo laakiin isku gelintii ayay 3 dirham gaaraysaa mar hadday sidaatay waxa yiraahay markaas waxaa lagu yimaayo ayaa sidaa احتياضنا مهش و قديرا ما قا والحدود تقدو بشبهه القعيديه اهيد مهشن شبها سو غاشاي يالي مرقه شبح ayaa سو غاشاي مرقه اللهم استعن عليه تكلل مساله ذا سي مرقه و مساله صدع قال يحيى و خيري رحمه الله تعالى قال ما لي وحده الامر امره عندنا نغاغسيده انه اذا كان مرقيت هي دار غجل من قرغي مغلقة مدل حري عليه دشيس الله حري ليس معه مئيس وناحين فيها قرغة دحديس غيره غيركي فإنه لا يجيب مواجب أيو على من قفد دشيس رق حضي منها قرغة كحضي شيء شيئا شيئا قد عقوينك مواجب أيسو حتى يخرج به الله وحاو كلب حيو من الدار قرغة كلها طمانتين وذلك أنقصح كلعي أن الدار كلها هي حرزه منك حرز مثل الذي سويا ان كل يكسغان فان كان معهم عيسى ديه فداه برقه ساكن من دغن غير هو غير كيان كل انسان قفرا سو من يا كمدا يلقق عليه دابه الباب كيسمر خاصو حويا ميسكو خريا wa kaano deeltu ay u soo naate xirsan xirsi iyo ilaalin ay u soo naate lahum yaga jamiila damaanadood falan sara tafxa hada min biyooti tilka daari daartu waa gibiga guriynu daartu guriynu waa qolalka ku dhacsan min biyooti tilka daari daarta guriyeed iyo qolkeeda shayiic shayi qofka ka xada shaygo iyo dibo wajibayo fi dhaxdiis alqad dir dadar aha fa kharaj jamrqa suxawayaan u labaxo bihi markaas waxaan weeyaan fa kharaj ulabaxo bihi wixii waxaday guriga uu ka saaro ila dad dalkii una u saaro la wadaagayay fa qad kharajahu sariqo suuqa ka ilaa geel hurzi hurziisi mid aan hanboona u saaray oo wajabow noqo waajibay calayhi duxiisa fiin mal ka dhaxdiisa alqadxu gooyin ba ka waajibtay halka mas'aladu waa sheekhu lama misal wa halkam ku sheegay mas'aladu horo waweeyaan min ba gurtan fiiraha dad keddina waxaan dhacday minkii waxa dhacay marka subax weeyaan guriga nintuuga yimid marka minkii tuuga ahaan gudagii ba wax ka xaday ilaahu gubiga dhan ka saaru ganjir kadibada uga la xiiinta ganjirkaadu ee cabdi marka subax weeyaan qol kamida faasiir marxaas xawwaan de gurigan dhan halin kari waxa uu yahay oo ilaani muhiim yahay weeyaan hadalkii mas'aladaas waxay dawasoctaa mas'aladii shareen sheelno ahayd waxaana mas'alaba ahayd mas'ulkoodeysa mas'aladii marxaas xawwaan weeyaan ma waxa loo shartay inuu meeshii ka saaro misal loo ma shardiyo soo markaas waxa weeyaan hadii gudigii markaas waxa weeyaan ka saaro markaas waxa weeyaan qol iyo waxa ila gudigena ka saara loo shaqeeyo markaa gulinayo qarqoonna loo mashqadiyo hay'ad qolada loo mashqadiyo qadsi iyaga shan halkaan wax soo mark hadii halka haln kaliya haddu xirsi gudigu wada yahay ay la dagan markana intaas oo u yahay wuxuu sameeyna wariba tan markaas waxa weeyay qalaam soo saan qolki mid ka mid ah alaabtiituu ka soo saaray markaas uu soo saaray bananaanki la wadaagay ilaa qolkan nimbaagala qolka kale nimbaagala qolka kale nimbaagala maxaa ka ka dhaxeysa Soomaa qolkiin ka soo saaro daaradu keenay idan marka waa la gooyin limnaada waxa loo deg guriyahan halinkadee marka xirsi u maaha banaankani wuxuu xirsi u yahay dafaro badan marka hadii dadka ay ka wada dhaxayso noolba meel qalka uu galo somo qalkii uu galayey haduu kaso saaray mar xirsi gisi uu kaso so madha family indaas uu ka hadlay amar xayn iska ka dhax galin haddii uu gibiga qana 20 ka qol ah halni kaliya haduu dagan yahay meel qol kaliya macna hal qol iska kaliya haduu dagan yahay qolankii mid ka midna uu ka wixii marka waa loo goynaya waa ay adiga xirsigaagu waxa weeyaan qolka ninka lama wadaagtid qolkan lama wadaagti qolka kaliya weeyaan daaradaana deer kaliya malido dubbadiin ka dhaxeeyaan meeshaad kaliya leedahay xoolahaga ku ilaashan karto waa qolkaaga qolkihi addu ka soo saare qantaa la اللهم اسعان قال مالك الحين رحمه الله تعالى والأمر أمرك عندنا أنك ألت يدا في العبد الضوان يسرق حذية من مطاعي سيده سيد كيسة العبتي سيد العبتي سيد فأبو يصنغي مركا فراش وكسيحاني أبو كوسقات مركا فواجح فالله مستعان وعليه تخلان أبو تقول إياه أبو حذى iyo kofii markaa suuxaaw aya martay guriga usoo hoyday oo mubosta iyo macluus ka wasqaata waanu haa ton khirilu weeyaa samada faanay waay allahumussaan ah abuka hajajun sariqud dayf gurdahu wuddi ya hajaju farisun shamara shaar balka أبوك حجاج, حجاج وآبها حجاج ضيف برده مرتدك كحد يوئي عبا عساوي مرتد صورتها وإياك علي واني مرتد قريب مصر يحضر كسيبج وقور لك اليوم يابا <تصفيق> أبوك حجاج وصارق ضيف برده معنص مك حبيبين مرقا لكن أنا أوجده أنا أبوكي ليا حجاج وحجاج وفارس وشمر فارس وشمر الذي يجريه marka suhaweyaan ninkii fuul jilay weeyaan awgiyada lagaadibaayo marka halkaas uu gubeen jilay waxa loo dilisay jilay marka naxwada ma la isarafto lama marayo waznuficalka ayaa loo dilisay jilay oo waznuficalka waxa kamida macna sadex waloo qaybiyaayo wax ay wadaagaan ismiga iyo marka ficilku wazn ay wadaagaan iyo wazan ficil khaas ku ah iyo wazan marka ismiga hal fur hano fadh xasan yahay ka ku xigaana uu fadh xasan yahay laakiin uu shareey yahay midna uu ka sii dambeeyo ayaa marka suuha wayan نقرية bu khaas weeyahay ficilna de ismi ma aha moogtsahay hadii marka qaf ismi la ga dhigo ma lahayn sarf معها wal maani culuhu min قال مالي وحور رحيم الله تعالى والأمر أمر عندنا أنك عكتيرا في العبد تبني أذن أكوك أنا أفتي أكوك ويأش الله شيء قال أنا أكوك وهي المرقى من مطاع سيده كحذية أنه إن كان هدوية ليس من خدمه انه مدخى الدونكاسي ان كان هدوياهي ليس من خدمهي شقال ياشا سيد كميلان كميلهين ولا من قفرون كميلهين الدونكو يعمل او كؤا من يسيده على بيت قره يسام ثم دخل او قل سرغن سيهو صوصو قلادونكي فمطاعه فصرق او حظا من مطاعي سيدهي سيد كيس الاتيسي ما يجيب فيه القدع وحي قلن كو يجيب اسوه فلا قدع عليه قلن دوشي سماها وكذلك الامر اظن نواسده إذا سرق المرقه احد من متاع سيدها ناقض عليها قال وقال وحفظه الله تعالى في في العبد الضامن لا يكون ان حين من خدمه سيده شقاريانشيسا ولا من ضمنا من كميحهن سيده كو على بيت غريغيسه فدخل السرقم سي هو صوصو غلا فسرق حدا من مطاعم امراه هويني علابتينا من مطاعم امراه سيدي السيد كيسا حوينيديسا علابتيدي بوخدي و عليه اللهم صلاه و عليه السلام قربي فضي قربي ردوا كي قعتي اللهم الصعان اضوامخ من بهد الموت و جرير اخر جرير عمرك غلياجوي خرينون ee hadee doonaa ciyaalku isii qaata wal kuwa ammud qiyaaleen dhalin xambaar is kala carra marka saxaw iyo qatiifad isnaanta ay u wareesay ayuu ka dul qaatay adeer fuso wadada isnaantii way fuso raqmiin mataa'i imraati sayidi sidkiisa xawaynaydiisa alaabteedii waxaday maashay bun xadaya اه الله يسعو عليه طه وقالوا خلو وكذلك امه مراتي صلان ما حلك ان اسكاد اخري له مساله جرت وحو سوو شيق ادونكني حدينا من خا شغالياشه سييف كميداهين بدخ سييف كغدغه او yahwayaan oo si hoosna dadka u shaqeeyaan una ahaayeen si hoosna u soo galo alaabti xado la goyimayo habluhu wuxuu yiri xabiihu markaas waxa weeyaan adoonki una kamid ahayn qas qalyaashaa stiya dadku gudiga ku aaminana una kamid ahayn si sidana u soo galo alaabtiina u xado markaas aragtina mar khaas u hayaan allahu subhanahu wa ta'ala mar khaas u hayaan qaato laakiin saydka kamuna qaadan islaam tiisi wuu ka qaatay waalaguy war farq meesha waxa iska waafaqaan labadan adoon mid waliba kamid ma haashal qaliyasha sayd dadka guriga lagu aamiyana kamid ma laakiin meesha ay وخا انداس گلدويجين واخا كان صاصا لو گلديا دنبه ودسيتيس واخا ونا حديله ستانديس واخا خادم قال وخونو وكذلك امه المراه أد... إذا كان المراهه مرخيه اذا كان المراهه تخي ليست من انهن في خادمه شقال لها غباض ولا لزوجها نخادم عنوهين ولا ممن ضدنا عين كمدحين أبوانتو تأمل أي كأميني على بيتها قول جيدا فدخل صرغا سيهو سيهو سوقشو فصرق الأحد من مطاع سيدها سيد كيدا مرقى على ابتسة ما شيء يجب فيه القدع بل ما يكوى الدوئس فلا قدع بل ما عليها دو شيئا قالوا حولو وكذلك صاصوك الأوحا أمت المرأة هوين إذا مرقى أبوانتا التي تعصى الله تكون من خدمها ضدخي إذا أشقه أنك ولا من تأمر على بيتها ضدخ قولي إذا يكون أمين سنة عنك مضحين فدخل السرغان سهوة سعقشهم فاسترقض يحده من مطاع السيد السوج زيد سيدتها سيدات هذه زوجتي هذه أراب سيده بأي حدي سي ما لا ما شيء بأي حدي يجب واجبي فيه دحلي سلقط عقيم inna annaha tuqda'iyaduha qantiida lagu yin wa afar mas'aladu aksa isu ah wa maxay afar tan mas'aluhu hawliyan adon adon kamar kha suhawliyan sayidku uu qabo waxu jeedaa afan adonka sayidku uu leeyahay inuu markha suhawliyan ka hada sayid laftiisah wa in ma waxaa isla markaana adoonkaas u no kamid ahay dadka siirka u shaqeeya gurigiisa marka uu ku aaminu no kamid ahay ha إنه كحده سيدة الزوج هنا هذه سيدة الزوج هنا كحدة ولا قيم لكن إنه اللفت هنا ومعطيه كحدة لا قيم معي وعفر تامي السلام إبن عبدالبرغ حينه الله تعالى مسألة إجماع بصنق لأوحوري أجمع على أن العبد لا يقضع فيما سرق من مال سيده وسيدته وكذلك الأمة لا قد أعريها فيما سرقت من مال سيدها وسيدتها ومن أو مما يؤتمن عليه ومما وما لا يؤمن عليه مرخصه هو اجماع السنن للكتاب في سال استكاره مجلد 2024 صفحه 216 ايو كسنقل رحمه الله تعالى اجماعه قريبا ترهلك بالمناسبه حن كبار الرجالها tamhiisha iyo istidkaarka qallabada ibn Cabdulbarbaastay tamhiisku waa dawdii 20 مجلد istidkaarkuna waa marka sax weeyaan saddan iyo zaiida duuduurii saddan majallada qadiiman ila marka sax weeyaan ee wuxuu fiic aan labada marka nusnaan waxa ay ka hadlayeen taas waxa aad u tartii tiisa wuxuu معها isku dhafsan ma muratab ma aha tabiisku isagu madqa halka ay noo dhig wuxuu wuxuu markaas xawaayaan noocaan ma wuu yar markaas xawaayaan qaabku u socdo wuu yarada tahay istidkaarka iyo tabiiskana istidkaarka qaabka dambeyey warkaani carabkiinu hadda wuxuu kaqtiib umuuna samaynin kadib waxa dhacday markaas wuxuu ugu xusay istidkaarka muqaddimadii shucay ku sheebiyaa wuxuu leeyahay dadkii ayaa meelo badan maalooyin badan iyo jehooloyin badan iyo diin iyo badan ayaa warqado ay iga soo direen waxa ineego qasadeen inaan markaas waxa wayan tamheed ka tartiibiyo ayaygo qasadeen kadibna إيا وحي خلافك يجمعها وحوق السوق قولوا إياه والنظام السن أيام قرأي أو أهل السكار قوي إذا السنواء إيروك لو مهيمة جدا مقدمة الكتاب المرقى يقول لديوان قبيحنا تعريف هذا فيعن ومرقى تعريف هذا فيعن تقريبا خاصة رواياتك الموضع إياه إذا حديث موقوفك إيا وحي متصري إيا وحي مقضوع هذا إيا قوي وأولا تلمان لي وكذلك الشرغاء إحديثة رحباً بينه كتل ماني وكذلك دي وحياله بلن بينه كاس ماني مال انكاس دي المركز في حوالي ينكدر لكلمين محس وانا ادخده انتكول واسكره يسند وانتكديله هيا لا يقدره هي انسوا عنه المركز والسيداس قال رحمه الله مركي الجماع من عبدالبرس ونغلي رحم الله تعالى يتذكره نواصف حراس قال ماري وح رح الله تعالى وخيرعل صاصة كل ووحذا الغجل لل منكو يسترق حضية منماطائ بضات سلامي السمرخصاص حواية على بتاء وحويا على ابتلة حذية هو المرأة الجوات وتصق ح س المتااع زوجها سلام تادبا حضيق س سلام تاادي قبعكم حي مقااس الله waxa oo ronwadaalka ku dhacay kuwana dacimuna ku gu dhacay waa saaso way haa soo raadaynaa ninka saxaw ayaan islaantaadin baa ala kuusaniday alaafsi wax haday kuma ayay iska ka wajiisatay gelbashay hayo xal Allahumussana <تصفيق> إنه لله وقال إيمان قطب بأسهم وكتابه وحاوله وحفوك وعلمه يمكتابه إيمان قطب بأسوارس وحور ما يجب ما شعبه مرقى حظيء ما يحظي يجب وكوى الجبية في دحزي سلقات عقيم إن كان الذي يهدوه يسترق وحظيء كل واحد منهما لوذا كنين متاع صاحبه في بيت السول في بيت نقولها دو كحدي سول بيت تقول له حين الذي غديا سو يقن قان عليهما ايو يسخريان يقسخان وكان في حرز حرز مالكاسا كسكنان في سول بيت غريقه كسهرى الذي غريقه سو حمان لبدوداي كسكن يحي في غريقه دحديسا فان من سرق قفق qonnun huma labadooda kamiraan min qaa'i saaxibee saaxibkiisa laabtiisa xada maashay jibo waajib aya fiidhxdiisa qad u geeyin faalayee laqad uqrin baa dushisa fiidhi marqas xawaayaan maalka daxdiisa haa kanu umar rahimu allah ta'ala ugu kala qaaday labaynu kala qaadena guriga adiga adwada joogtiinaad marka sax waayaan iyadu mas'uulka ay ka tahay ay ka haddo tala goymaayo waayaa xuduudu tudaro bishubahaad weryaanu shubaha tulmidkii baa ku leedahayde shubaha tulmidkii baa meesha ay taala waxuu uusan islaantii kala ay soo doonatay islaantii kala yadoo soo doonato bal islaanta maanta qana soo qabay islaadahay hinaasarka uu krisiye ayaa waxa dhacday wuxuu waxa ay markaa way weeydew soo aandiga leelahay maxaan buu bixiyay safar uu xumo ka dhay markaa saxawayaan guriga kusugnaydeen ma heetucaad lacag dhigtaaba ka xabay bangiga lacag dhigtaaba xabay waxa ay xabay markaas waxa weeyaan lacagiga akoonkaaga kuugu digto gooligu u ahay waa ar iyo saa si ay ka galen khamis ka gudigii uu ku yaalay markii ka soo hadhay walaaye sidoo kale kumannu wasaa soo kala oo hadii uu gudigiis markaa subax weyn waxa ka hada اللهم صل عليه الطفل اي قالو غتحديب يوتاس سوما تحديب كاسادو صعودي بك يا اماتك هذا او تادغيوهي تحديب كولو ودياد نركع ادغو لعق نو عاصي ملخا لكن غدغيدن حدو كخبي او مثلا وحويا وحو ميشه كقفلته يا سمد دييردي كقفلته يا الله اللهم صل عليه طه ا و يا شيخ رحمه الله تعالى قال مالو خوري في سمي علميرو سبيها ا زعنون في السوق اللي يوصل والصادق والصادق تفردع يديهم عنونك هذه سوق اللي ين تخصيصنا ها aan suuga qayb kamid ah waxa jiraheen ee lugu ma yiraahaan qayb kamid ah waxa uu yiri qala maligu xurifi sabii sabiga sagir ee ayar fiisabi markii la jira sagid wala fahmi soma alladi ka soo laayo tamayis wan wax kale soo ayn فرق بين الأعجميين والعجميين أعجمي وحوية ووحية أعرض أن أعجمي لها أعجمي ونقفك المركز وحوية أن أحضروا هذا الكيس أن يمكنك إعجمي أن يمكنك إعجمي لها أصلك لكن كلفتي لمركي وأعجمي لها يعني أعجمي لماذا يستدرتي أمور هذا الممكنك إعجمي معنا الذي كأسوه لا يفصح أن فصيحا هنا بمعنى لا يعرف شيئا وحبصاسو غرين ومرقا الغرين معناها واحمرق سخوا ويان كلام كان ان موجين كريم انهما اذا سرقا مرخي الحبو وأن مرقا سخوا المير يمين عجه اعجم يسكو لكن دوله ولكن هو هو هذا ما waaye allah uu salaam u yahay ulaa inaa ma labadaasi ila suul qamr khilaha galada hada waxay soo saareen qofkan caadi ah imiga waxa ku jira salaama dhig gareey kugu jira dan aayar balagariid kale u leey tih wala taamari fadrunu waxa haweenay wixii la doona mar kale guushubaya walaasiga kaashuban fadrunu walaalad dib gelin hadii la doono dilliisu waldish haa waa la socdaa sheekh idha suuq ka marthi labada xadood min xirsi ma nas lagu idan leeyna laga او امس غلقهما ماشي لاخري فاعلا من سرقهما طفق خدي لقد اغلقوا واجبيه وين خرجها من حرزهما من حرزه لما خرجها حتى كلب, خرج كلب من حرزهما وغلقهما فليس على من سرقهما قد خدي ماشي واش واحد وجدت انهما إذا سرقا من حرزهما او قلغهما ما يش له خير فاعلم من سرقهما القضاء ضاعه قالوا حول مالك وان خرج دام دقيها خرج على حرزه ها وان خرج جاء حضي كبخان سبيي وهاويان كي اجمغا من حرزهما مش له waqalqihiima meesha lagu xday ay era ka baxay banaa keiska tagen aya ga meera isiska jowjoga. ka dimna waa la xaday, oo lagama xbi gugurrayiyo lagu xray iyo meeshin lagu ilalay iyo bana baalaga ka intayow ka baxay meshii yani binfsii ma rabay meshii farees waxaa la ansaxay qodob aan qadxu guliid u samayeen misalada waxay dawasocotaay salaan soo sheegayneyd oo ahay marka markii nisaabka laga hadlayo shuruudaha qadxiga iyo guliilta waxa kamid ah kaawnul mali kaawnul masruuq iman suma man maalba حديث امر ما اهل يراه ولا يمكن وصفه بانادم لكن الشرق امر ما حد يراه لا قال ما ان و انما هو يسوق بمنزلتي ها و انما هو يسوق بمنزلتي حريسه الجبل بوقت مرقس وحويان خولها بوقت مرقس قداقيه او كل ويان والصور المعلقيه بمرها مرقس وحويات كالان لها ولا في الثمر المعلق ولا في حريسه الجبل سوسنا سومر كما هو كلام بالنبذيه قال ما وحور والأمر عمد حيندا أنه يكتئيه في الذي ينبشر القبور قبورة فقية مسألة أصولك ملقى عرقان عسف ومسألة كل جرق وصولنا قان الله يسمى الله كل جرق وصولنا قان الله قان الله قياسك ملقى العسف في الذي ينبشر القبورة قبورة فقنا لأن هذه الأسولة هي محتوى اللهم استعان لنسير الميسي شيخ حرام بكتهاي oo hadaa asuul yihiin oo xalqaayaa dalilkaad wadataa inaguu gowraco laakiin asuul iyo asuulka yaqaanan marka tahay oo nadaaf ah oo seen caadeen waxu fiiliyo marka tahay oo aan baa umad qas xawelayaan oo kuun dadku gubay dadna qantaas keyguy mid luqtaas keyguy mid loog tagalen mid maxaad kaga gubay isaggan kan ma ku leeymo samowg waa ayow allahumustaa marka waxa wayan eeladi wixii oo dhan ka bulbuliso aad na ka dhigsa marka waxa wayan aad naad ilaahay keerto uba dibigisa inta saas ku qabta ma dadka raxmadu ugu dhufan warkaa sharafada family asuuleh اجماع تعاريف ما سدي النظام ماشي واري يما اجماع تعاريفي هي حقوق من خاص هو هي مساله عامه وايه مخا وخوكو دي مسالنا و خاص وعومك ياك قسيسي ادوارك باسك تاينتاه من كان خربتو وخوكو يدي وخااسي وا حرام لاجل كذا ولي كذا ولي كذا دور علو سا اسكو دبا دغيه وخااسي علداس وا بادل تلان كوبردي تان كلامي انا كابا طران تان كادلو دي دلو وييي مول خاودا كغو نكيكو قور و مرخاس مرخا دمو آه. وانما هو بمنزله حريصه الجبل وثمنا قال مالك وحر الامر عندنا في الذي ينبش قبود قفقه قبود تفقيا انه اذا بلغ ملقو غار ما اخر الدم القبود القود وحو كصصار المشي يجبو كواجب يفيض حساب قدوغي فعليه دشيس وحا فيه وحو صصار يلقط دحليس wa qaal maaligu wuxu diri wadaalkan qasxana qabra qabriga xirsi wuxu ilaani muyaahay limaan fi waxa ku sugan kabaanal buyoota sayguryuuba xirsi qaalani uu yihiin limaan fi waxa ku dhacsan ha habba waxa la yiraahda nabaashka waa ninka madaxa suba weeyaan kafanka madaxa suba weeyaan allah subhanahu markii la aasa meeqa umayso qabta markaa ka soo farxalay in ka soo noodo magaxwala uu انتو ايل كوضع دعو اللي حتل ايوك فانك سواسع رنك مرغاسو ايبسن ما اسرانو مراعا كيف ستو هاي ويقول اي مرغاس حوا يا كرباسك كوطة وطوي كيف سلم وانينو عاس وحنداهينا النباشو مرغا ماشو يسوفيقو كقريا يقول شاكد النباشو وكل آخر للمال خفية وكل صارق وكل آخر للمال خفية صارق وكل صارق تقلع يده ما هذا سوى بحمر في النتيجة لا فنباس هي تقلع يده وهو حمر كمتلك الله يقانه قضاياتها او مقدمه لووده مقدمه مقدمه الصغرى الى مقدمه الكبرى نتيجتا من خلقه دخل ليا وخو يقيانين ويان حده مرق ان باشو للمال خفيتن سولالت وا مقدمه الصغرى و كل اخذ للمال خفيتن سارق محاسب ومقدمه سول مره waa muqaddas kulubada weyn natiijadu maxay noqotay fanna baas oo akhiloo maalii mar qasoo ee wakuu saadiq inda xuduud u yadoo ninka soo toogti inda soo galay waaye max natiijaa fanna baas waxa weeyt xuduud u yadoo qandisa soo galay laana ما سارق ويان اصلك نباشك هو وفرخي الى دا كدحاي سادي نولب سي هوس حكم كنا وا گويسا قال و خيري ولا يجب عليه القطع حتى يخرج به من القبر الى قبره هو كسو ساده لا گيماي وا سدي خولهم سوا وفقايا دلو گتو سكلن با واي همك ايض و سو گلي بي يراهد و سار و سار و قت فدحو اي دي او الله عنها وارضاها وحيى تري سارق امواتنا كسارق احياءنا قصمه السحلي ضام مشروط ابي الله قطعه الله دعفه وايه اللهم الصلاه عليه طه قال رحيم الله تعالى وحدثني يحيى بابه ورخمي عن مالك بك وديه مركع عن يحيى مسعيد لنساري عن محمد يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن حبان حديثنا كل هذه صواتنا مرسلنا أن عبدالعبضاني أيا أضان أياه سرقة حضي أضان كاسي أضان كواهو واصع بن حبان بأسلها لأن يحياء بن حبان بن واصع بن حبان وإياه مرق واصع بن حبان بأضان كان لها مرقس وحاويان صرقه وحضي وديهم بحضي من حياتي نوك حضي مركة وديهم واتمركة نقبلها سيدة علماء أبو عبيد نعبر بنثناء اللغوي سيدة وليها يغيركي ومرقس وحاويان وحلوه يقعنا مركة تمركة يرمركس بلغة الحديث الفصلة فرق النخل مبو حضي الصغار اويلير مبو حضي صلاه فاهم والخودين تتاصل انو كفصل لنا وخير ما فصلته بالوالدي كدخل بالدخال بنو سايده راغي و27 وسلام مرقه واخو لوو فصله وريثك نسك كلا سوار لوو خير برن markii wuxuu waxa uu xayn sadaqa wadiyantii wiliyar yar buu xaday min xayid in berlo ka xaday min xayid in ragul in berkti fagarso fi xayidii sayidihi fagarso wuxuu ku talaalninku fi xayidii sayidi فخرجوا بأن بحي مرخ الصاحب الوديين لأنك يتمكنها يرسلها هذا بحي يلتمس ويسور خادين وديه وديه ويتمكنيسي فوجدهم مرخ صوحة لي فاستعدوا وحقق قلبي على العبدي أي على أخذ العبد أضانك لأنه يصبحوا قبطه فاستعدوا وحقق قلبي على مروان بالحكم على العبد أضانك لأنه يصبحوا قبطه فاستجن مروان باحنا العبد أضانكي وإذا دون قطع يديق عندي سينه فانطلق ابو العبد اذن سيد كيسي الى عبد قافت ابن خديج بوتري فساله وعن ذلك قال سويدي فخبره وقال انه سمع رسول الله المغلي صل وسلم عليه يقول سوله لا قد اجلم مجلته في سور مرو يعني في سواد المعلقين اي ولا كثر تمطه ذوخيده والكفر الجمار وتمطه ذوخيله ويان سيد عبد اذن كان سيد في سنه واسقن فقال قال الرجل الجنن كي و خيري فان من الحكم اخذ غلاما من سوق قاضي لانيس اخذ ادم اخذ غلاما ادم وهو سوق قاضي لانيس و رو مروان يوديدو خدونيا قدعهم قعتن كغويو وانا انو خيب بو حن جل اهي ان كل شيء رافعون عدل صوص نعيم عيقه اليه اين فتخبره اضرنت بالذي في سمعت قد كما قشئ رسول الله رسول الى صلى الله عليه وسلم فمشى معهم عيسى وحاسود غافص الى مروان بن الحكم فقال وحيد مرقس وحويان راسع اخذت وصى قاضي سوماها ولما اظنوا لهذا كنص على سوقتي فقال مروان وحيد فقال وحيد لراسع فما انت صانع ومحافظ زمن ليسان به مرقى ادونك قال الوحور أردت مروان أردت وأن ضعني قرع يده قعنتي سينان قوي فقال الله رافع ما كيري سمعت رسول الله مغلي صلى الله عليه وسلم يقول يسغ عليه لا في ثمر ولا كثر فأمر مروان با أمره بالعبد أبضان فأرسله على سيده لمره دي حكم كإلهي رسول كثم يشعر يمعدين مجرسه وما أخله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أن يكون اللهم الخيارة من أمره حدث أبو داود بها صوصري في كتاب الحدود وكذلك التلميذي في كتاب الحدود وكذلك وحصوصري النسائي في كتاب الحدود ومرقص وكذلك من نماجها في كتاب الحدود صنع الأربعة يحدث كسوية متصلا سوى مرفوع متصل الشيخ وحدثني عن مالك بكوري المرقص وهو عن نشابي الصغرية عن صائب يزيد صائب يزيد الكلدي الصحابي الصغير أن عبد الله بن عمر الحضرمي عبد الله بن عمر ابن الحضرمي صمه بن حضرمي الله بن عمر بن الله بن عامر وايه يلا يده علي ابن الحضرمي وعليهن ابيو خضنت سنه دي غيرسه هجره ده سوغال وايه عبد البرن كسو ديله المساله ده جاء امرؤ قوي مث ان الله بن عمرو ابن الحضرمي باي جاء قوي من بجولان اظن له سوسناده الى امرؤ خطابه كان فقال له حكوله هذا كان قعنتيس اسا جوويل بل كان قعنتيس اسا واي اقضى قوبيده دا قلامي يدا قلامي قاند دونكاي قاندي ساهدا اي كانا فانه سرقه وحده فقال قمر با و خوليمه دا سرقه مخول خدي فقالو سونا خوليمه السرقه هو خدي هو خدي على 63 درهم اللي حنا جمعتاك صدع درهم لوجيري اللي حنا درهم بو خدي وحايره واي مراد اسلاندي دا اللهم الصعاع عليه السلام سرقوا هذا المرقى مراد واحد المرقى مراد وجدته ولي, ولي ولي لكن واخا كلا بدل المرقى انا واي كلا بدل يي شنو المرقى شادرتي المرقى هذا مديا ان قولي علمده شرح الحديث النظر الوجه وغيره فيها وااله وجه لا اسكو لهو يغى بيدها الله الصعاع وحلاسك الله حرخ الله ما بدنا مرأي الليلة مرغسة توندل همان فقالوا امروحوا لا أرسلوا سيدا فليس علي قطعوا ويندوشوا الزمائي خادوكم صرق مطاعكم خادوكم لما لا على ما يقولون جول واتهت ان سومر لنا سومر لما يقولون يوافين الله شاء الله رحمه الله تعالى وحدث نواء ها... مم... ابن يابو صور بمسالة دي دم wa xireen kull saadiq wa walbi way aad ayduyke soo galayaan laakinow sala waxaan dhaleen shan xadiifki anta maalkali abee kasuma an baan halkaas ka qalan gelinayna waxa dad sanu amalku aanu shaabizuguri aan rumlo hakamautiye bi insaan qof loo keenin qadii qtalasuma taan alaab buftay yaani qof بن... فأرسلمه وأدره عنده ورقه إلا زيد بن الثابت يسأل ويسوي ديني عن ذلك غرقه. فقال زيد بن الثابت ويحن ليس في الخلصة بمفشل معها نقدر الله قفل يعني على طاطونا سياء وثكايا قال لكن وكاك وفتو الله بحصدقهم بس... فعويا أنفع سيادة لما قلنا <تصفيق> وحدثني ببابك بمفشل إيه كون نوع سيادة لما قلنا آه وحي مد كان واخ خائن, خائن كان له ليس على الخائن قد عمي الحديث ابو داوود وغيره صلى الله عليه وسلم حدثني عمرو بن سعيد الانصاري قال احور اخبرني ابو بكر بايونه بن محمد بن الحزم انه اخذ من نبطيا ان سواق بطي انه سواخذ من سواق بطي نبطي من الحميد بن نبطيه مدبر قوتا وجما حط التصرف هذه خواتمه orga siyu xaday oo min xadiidin bar ah fa hadsoumar khaasuux xaday liqbaayada qandis ugu goyo raad salaad ilay amrunti cabdullaahmaan baa u dixtay barufirs dabahan say mar khafduwada iyo daacwada iyo diinta ayuu dhalalayaan ana haday soo dhacan arinta haday simaan do arintana ay wax ka otaay xaga diinta qofka uu u diray saaxilada arinta diin كليمر خاص حويان فاش كون سد لو قراعه قروني واي اللهم صل سمو ماهدين عنذرون انه ليس موت فحدث عمر خاص حويان باشا ولد خبا خاص حويان وحده الرقبان ان لقو ديدو الله فارسل لهم عمر خاص او عمر خاص عبد الرحمن مولانا تقدموا ودولت يقال لها اميه تليراو قالوا بكره وخلون الفجاءه ويسير والحال انانقنا بين الظهرانين الناس بين الظهرانين الناس دك دخلودان كيسكنها فقال واحد تي تقول لك خالاتك حوده عمرو وحي كولده حي تقول لك خالتك عمرا هبذا عمرا وحيك لاذه يبن ابن حبوي هبوي أخذت واسوا قوة نقليا في شيء يصير وحير اذكر لله لي يشعر فأردت واضنتي قرع يديق عندي سنة قلت ويساب الكورن قلت عمرا نعم قال لحياتي لفين عمرا هضب تقول لك وحيك لاذه لا قرع قوة مجدته إلا في ربع دينار يفص عدم قال ابك رب حويري فرسلت نقليا من سيداي هندف مضايس ونبقى واني س kuwaye ee qadada waxa gabadha wax ku sheegtay waxa iska dhigay walbaxay lahaa waxay lahaa waxa macayd diin baa lagu sheegay kuwaye من كاسويه ان اللهم ساعه تاندي نسل لاي كويكا ما عملي وأيها مرخا سبحويه فرسلت النبضية قال ما روحون ولا أبضاء مرخان مجتمع لك لنسي على يدوشريس عندنا نرى كتيرا في, في, في اعتراف العبيدة ضمر غراف صدودا أنه من اعتراف قفك قرق منه يا كميد على نفسي نفسيس بالشيء الشيك وقرام شيرو يقع, عليه يقع الحد حد وقل عيو العقوبة عنقبض في دحديسة في جسد دوشريسة فإن اعتراف قراش رديس جائز ويبن أنتاي على يدوشريسة wa ku soconaysa macnaha walaa أن tahamulatu ymayo ayu qaalanaashii naftiisay ku dhigayo walaahadaan oo qowdadaas qaalanaaligu xirro rahin walaa taana wa ama man i'tiraafu qadash qirta oo min wadomaaka mid baa u dhigan amar oo yakuunu ahan iyo qurma magdhaw alaasiidii saydiiisa ku يعني أبنك يساولنا فأنتي سادوه حقرته حتى ولقعه لكن السيد كيقه وحاسم يأتوني لسيد فقد القرى يقول لقعه ما هي مرقة فإن وحيير المرقة وأما من أعترفه غاف القرى ومن يأكمن بأمر غمر يكون غرما مقروكه أهاني على سيده فإن أعترفه غير جا اسم غير على سيده قال ماري وحيير رحمه الله تعالى وحييره ليس على الأجيل و أيضا كانادشي ثمهم ولا على الغجل وأجد خك كشقين يجلدة ولا على الغجل للندشي السها و يكون حان مع القوم قوم ويخدم معشقين قومكس سرقام لديك حال قل الأ ولا إ أن حال وإنما ما حالض ليس بحال صادقتيوج حالدي شكل معها وإنماح ما حالضض وحال خاائني من خاائن مرك حالدي ووليس على الخائن خاين دشي سنما قد aboon kaagi ku shaqeeyay ama ninkii ciidan ka hay ku shaqeeyay ayaa xaday wari uu u dhisiye ba lacag sidoo kale is wadaa qeyb la gooyay waayay la gooyay waayo waa khaain khaain kana mar kaleysaa mar khasayn ala khaainin qadun hadith uu dawti qala maari guuxina waxina uu Allahu ta'aala fi alladhi kayastaeeru فَإِذْ جَحَدُوا عَارِيَةَ دِيدَه إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَلَمٌ يَنْدُشُ سَمَاءَ عَلَامَةٌ بُكَاءَ عَرِيسٍ وَلَأْسِهِ كَمْ بَأَرَطَ بِعَارِفٍ سَدِى حَفْصَنُ كُنْ كِنْ وَتِي نَنقُ سُيْ سَاغَنُ وَإِنَّمَا مَصَلُ ذَلِكَ الثَالِثُ وَمَثَلُ الرَّجُلِ الْقَلِ كَانَ لَهُ عُسْقُنٌ عَلَى الرَّجُلِ الْقَلِ دَيْنٌ دَيْنٌ فَجَحَدَ هُوَ دَيْنَتِي وَدِيدَيْبَ فَجَحَدَ هُوَ ذَلِكَ دَيْنَتَاسُ دِيدَيْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دُشْرِ عن صلاه لكن نسوح هي مساله خلافيه و اي حديث عائشه اذا مرضت سحوا وان قبل بها waxay alaabta ta'reesis hadala way diidis marqadigu xumo qacantay inay goyo laki hadis bukhari ga de somah murat al-makhzumiyya fadiyya mithl aswad qawad la deejre marqad akhi usam biluzayd fi usama namo khinabiga allah hadbay waxa khinabigu ku xanaaqay ku yiri haddii casho fii xuduudullahi tabaaraku taaala ah marka saxawaya hadith taaudu qiis wax laga fahmayaa marka saxawayaan wax hadithku mudtaf qalihi in marka لا أعرف شيئا يدفعو حديثك واحد الدفاعي كره انا غرم معي بوي. لكن هو ياكل امام واحد حكاس قال له انبا قولي له وانا خرقي واحنا بلده كميده روايد وقبو ابو الخطاب هو كميده مرقس حوي حنا بلده روايد وقبو يا فوقا بدنيبا سير رجح حقك شيخ لا ما قولي مايو وحنا لو گينينا وحاويان قفكن انت وحكا عاريسه وحيو كا عاريسه ديده نبو كون صلى الله عليه وسلم خول ليس الخائن قف قرغين دشي سماهدي وودي فادين سوما داندي جرو غو ان خرو خايمو واخا لا وخوا توغممد اخدون مال خف يتن هنا استلا اسفسديه ماركا او لعاري لجحدها عاري ديددا اي ديدلووبو وخلوقويي مارقس ويان لسرقتها با لوقويي مارقس خايتان قاي حددتي او واددك بركود با وحا كوسغن عايشين ايتري ان قريشان اهمهم شان المخزوميه التي سرقت التي سرقت, اللتي سرقت. قال مالي خووري الامر مستمر عمر خلوا على دوش السند انا تيرا في صادق توقويي دد لهليو في البيت غورغا قَد جَمَعَ الْمَطَاعِرَ فِي سُورٍ صَلِي وَلَمْ يَخْرُجْ ذِيهَا لَاطٍ وَلَبَحٍ إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَدْ عُنْغِندُ شِيْسَ مَاهَ وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ قَصَارِشٌ وَحَوَيَانَ كَمَثَلِ الرَّجُلِ وَآنِنَ وَقَالَن وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَقْتِيسَا خَمْرٌ خَمْرٌ لِيَشْرَبَ هَاسُو عَبُو فَلَمْ يَفْعَلْ مُنَصَمِيلِن فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌ حَدُ شِيْسَ مَاهَ وَمَثَلُ ذَلِكَ الرَّجُلِ مُنْوَاكَلَ وَيَان ومثل ذلك لكم سلو خلافيا يوم صمرلي ومثل ذلك أتساريس وارغجل ور... لنوكله جلصة فريسي من امرأة هويني مجلسا ميل في معنى مجلسا مجا... م... جماعي يعني مرقى سحول الله ببالغة لحيث كفريسي وهو يريد حضوره أن يصيبها أن يكون جماعة حراما حرام فلم يفعل مونة صميلي ولم يبلغ ذلك منها walaa yabluk kamo nagarin dalik arkaan minha qabad xageedee waxa fadiisi fardigaan munagalin eedna noqday fi wafaleysad allee dushii samaa eedna noqday fi dalikan qaxad uun xada xada lagu maaley wax hadis waxan ka qaaday ina kalaalikan macluu ahaa ee qiraa ee mar kha sax waayaan suma galin siin hadithu افاضد البوذي متخنق في كان خد البوذي اللهم سعد قال ما يوحو له عمر خان مستمع لو كنا سيالي دوشيس عندانا اغتيدا انه ليس في القلصتي رفشدي قد انغيما هانين بل قم ثمنه العكس دهقره ما, ده ما يقضى فيه وحمرق صحي قعانت لو غوي او لم يبلغ قمينا غارين كتاب العشر الربح كِتَابُ الْأَشْرِبَةِ وحياري لَعَبَّ يُمَنْ خَسُحَهُ وَيَا غَلْكَ لَكَهَدْ والله اعلم وصل اللهم وصلهم على نبينا محمد عليه وسلم